أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بَعْدُ وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله كرضا حسنا فيضعفه له وَلَهُ أجر كريم يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ قيل رجع ور أَكُم فَلتَمسُونور فَضُرِ بَبََهُ بسور الَّ بَابُ بَاطِنهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظاهِرُهُ مِن قِبلَِهِ العذابُ يُنادُونَهُمأَلَم نَكُم نكُم قالَاوا بَلا وَك نكُم فَتَنتُمُأَافُسَكُم وَتَرَبصْتم وَرُتَبَمُ وَورَّتكمم الْ الأمان حتىَ جَ آممُ الله وََّكُم بالِالله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 والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم وأجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم لعوا أن مَ الحيَةُ الدُّنْياَا لعبُوا وَلَهُ وَزينَةُ وَتَفخررٌ بََكُم وَتَكثُرُ فِي الأموالِ والالأَوولادِكَ مَثلِ غَيثٍ أَعْدَبَ الْ الكُفَّارَ نَباتُهُ ثمَُّ يَهجُ فَتَرَهُ مُصْفرَرًّا ثمَُّ يَكُ حُطامَا وَفيِيآخِرَةِ عذاابُ شَديدُ وَمَوفَِةُم مِنَ اللهَّ وَرِلان.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 وَلْيَعْلَمِ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا مِنَ النُّبُوَّةِ وَالْكِتَابِ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً يَتَنَبَّتَدَّعُهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا بَغْيًا أَرِضْوَانَ اللَّهِ فَمَا رَضُوا هُوَ حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا آمنوا آمَنُوا مِنْهُمْ وأجرهم